ونفق في الصور فطعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم ثيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بال النبيين وشُهَدَاء وقضي بينهم وجاء النبيين وشُهَدَاء وقضي بينهم بالحسن وهم لا يُظلون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وَثِيقًا الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزُمَرَةً حَتَّى إِذَا جَاءُوها فُتِحَتْ أَبْوابُها وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ من يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها